وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السابق اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا فَقَالُوا عليهم بُنْيَانٌ لَّن يَقُومَ بِنَاءُهُمْ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا قَالَنَ الَّذِينَ عَلَوْا عَلَى أَمْرِنَا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُ مَرْجَمًا بِاللَّغْوِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ أَمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَادِينَ تستفتي في من احدى ولا تقولن لي شيئا انني ف إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا القرء بمن هدى ورشد ولا بي في كهفهم 300 سنه وزدادوا tis قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِ وأن لُما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لك مما فيه ولن تجد أمين دوني and the uh...